فَسَْقمون إلَيْهِ وَاسْتَغْفُِهُ وَيلُ للِْمُشِكين وَل للِلْمُشِكينَ الذينَ لا يُؤْتونَ الزَّكاتَ وَهُ بالِالآخِرَةِهُم كَافِعون إِ الذينَ آمنوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُْ أَجرٌ غَيْر مَمننون.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 ثَُّ استْتَوَائِلَ السَّماءاءِ وَهِييَدُ خٌَُ فَقَالَ لَهَا وَلِ الْأَررض فَقَالَ لََا وَلِ الْأَرْرضِت يَا طَوْعًَا أَوْكَرْهَا قَالَتَ أَتَيْنَ طَائِعين فَقَضَاهُ نَّسَبَع سَمواتٍ فِي يَوْمَين وَأَوْحَافِي كُلِّسَمِ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 najjaynalladina amanu wakanu yadqoon wa yawma yuhsharu a'da'u allahi ilan nar fa hum yuz'ooon sam'uhum wa absaruhum wa وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الذي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّ ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم فاصبحت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 إنهم كانوا قاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيَنهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار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 وَلَم مَِّ دَعَ إِلَى اللهَّ وَعَمِلَ صَالِحَ وَقَائنيِي مِنَ المُسلْلِمين وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَ السَّّئه إِذِفَعْدِ الَّه أَحْسَنُ فَإِذ الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوى فَإِذَا الذي بَينكَ وَبَيْهُ عَدَوَةٌ كَأَهُ وَلِي حَمين.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 وَمِنْ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وَسْجدُون اللههِ الذي خَلَقَهُ مَّ إِكُُم إهُ تَبُدونون فَإِنِ اسْتَكْبَُ فََّنَدَ رَبِّكَ يُسَبّبحونَ لَ يُسَبّحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهَارِ وَهُم لاَا يَسأَم وَمِنْ آياتاتِهِأَكَ تَرَ الْ الأرضَ خشِعَ فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 لا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ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 hi